يلالالا يلالالا كلمات الشاعر عمر الهيمي أداء المنشد جراح الرشيد كل الشعر وحروفه الألبية بوصفها يحتار كاتبها بدي فناجلك وقهويني وعينك بيها دايم بعيني بنجال نشقر منك يكبيني يكبر حظي نشربها نقش الكف بالحنة كل البنات اليوم جرنه زحيب كفك هي الخلاكنة سعى وتمشي في عقاربها قالت هذي منك توصفني قلت ابشري والوقت يسعفني قالت لا يمكن جدي تعرفني وقعدت كذبها واخدتلي في حسنها جولة وقول انا بالفعل معقولة ودي اعرف الزين في دولة وقول جبها يا ولا جبها البنتي هذي مطبيعي يا ناس أنا بالحيط طالبها يا لا لا لا والخير مرهيها يا أخواني نعم عم نسابها مع العربان مملوحة انغلطت بقول مسموحة يمكن عشان الصيت بالتوحة دارت ميمي من عجايبها أو بالمنا راوي وحده من حدثت انت الجودي ولاطي كاسبها رحت اتخيل وش وجهاني بنت غريبه شكلها ثاني يا ناس ابوها يمكن عماني يمكن على مسقط مزارعها ما لي حطم سبايبها المشكلة بنت ودلوعة وهروجها بالبيت مسموعة ما تركت الا تصير مدفوعة وما تسمع الا حكي شايبها بس الوكاد إنها خليجية شيخة حسن بزين مطوية كل الشعر وحروف الألبية بوصفها يحتار كاتبها بوصفها يحتار كاتبها